مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إَِّ كَذِذَا فَل عَكَذَ خِرَُّ فْتَكََثَهِم إِن يُ بِنُ بِهَاذَ الحَدِي فيِي أَسَفَ ان جعلنا ما على الارض زينه للاحياء فلو انهم ايذو احسنوا عملا واننا نجعله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم إلى الكلف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي فضربنا على آذانهم في كهف سنين عددا ثم نحن نقص عليك نباؤهم بالحق إنهم فتية لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلى